أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.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 وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سوا إلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ول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 في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم, شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 تُم مِنَ الخاسرين فان يصبروا فالنار مد ولهم وان يستعذوا فما هم من المعتذبين وقيدنا لهم قرنا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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا الذي خلقهم من نء قوم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين رَبِّكَ ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 لا يقول النهدي وما أظن الساعة قائمة ولا أوجعت إلى ربي إنني عدده للحسناء فلن ننبأ أن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفوا بما عملوا ولنذيقنهم من عداد خليط وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عريض قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفذ ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محي